エスカレーションはありませ ا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 و ل م ي م س ن ي بشر و ل م أك ب ع ه ا ق ا ل كذلك ن ا ل ر ب ك هو ع ل ي ه ي للعلوم ه ا ل ا س ل ا م ق ض ي ا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ف أ ج ا ء المخاض إ ل ى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت, وكنت نسيا تحتك سريا وهزي إ ل ي ك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي و ط ر ي عينا ف إ ن ا ترين من البشر أ ح د ا فقولي, فقولي やあなたはあなたの名前を知っていました。 I'm s o r me.